111-لاهية قلوبهم 112-وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم 113 السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض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 ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الوعد فَأَنْجَيْنَاهُمْ ومن شَاءُوا وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنَّ نتخذ لَهُوَا لَا اتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ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 119. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 110. يسبحون الليل والنهار لا يفترون 111. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبل بل أَكْثَرُهُمْ لا يعلمون الحق فهم معرضون وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسول إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعبدون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولدا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ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 ومن يقل منهم إِنِّي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الذين كفروا أَنَّ السماوات وَالْأَرْضَ كَانَتَا رتقا ففتقناهما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 ساريكم اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 122. ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل بالليل والنهار من الرحمن 118. بل هم عن ذكر ربهم معرضون 119. أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بَلْ مَتَّعْنَا هؤلاء أُولَاءِ حتى حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ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 لها 117. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين 118. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين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 قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم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 فاستعملوا الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين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 وداود وسليمان إِذْ يحكمان في الحرس إِذْ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما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 وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عندنا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا له زوجة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 وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا توعدون إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لعله فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون